السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا احيانا يدرس اثنان على مقاعد الدراسة يجلسان بجانب بعضهما البعض وبعد عشر سنوات او عشرين سنة ترى احدهما في مكان عال سواء في منصبه او في ثقافته او في علاقاته الاجتماعية او ربما ايضا في غناه وكثره ماله بينما ترى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 مرحبا بكم جميعا السلام عليكم <تصفيق> هلا بالطامحين <تصفيق> أصحاب الهمم العالية هذا اليوم لا تفشلونا خلكم يعني تصيرون فعلا على على قد الكلام والمسؤولية النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان هو رأس الهمه العالية عندما يتعامل معه أصحابه الكرام وكان صلوات ربي وسلامه عليه دائما ان صح التعبير يبث فيهم يعني ما يسمى مثلا ممكن تعبر عليهم أبرت خلي الواحد يعني همته عالية عندما يتعامل وتلاحظ هذا حتى من تعاملاته يعني مثلا يأتي واحد من الصحابة يا رسول الله ما أسقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة شوف الطموح العالي اني أنا لما أختار بين الأعمال أنتوا تعلمون أن الأعمال تتفاضل فهناك عمل أفضل من عمل فأنا لما آتي مثلا وأتصدق على إنسان بعيد مثلا أعطيته عشر ريال ممكن أعطيها مثلا ذا رحم واعطيها أختي الفقيرة ولا أخي الفقير واعطيه نفس العشر ريال ويكون الأجر أعظم كما قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على الرحم صدقة وصلة فأنا نفس العشر ريال لكن أحسنت اختيار الشخص فصار الأجر أعظم فهذه همة عالية فالصحابة يقول يا رسول الله ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة فيقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن يأتي الصحابة ثانيا يا رسول الله قالنا.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 نحن اليوم بإذن الله تعالى يصلح أن يعني أن أن أن نتشبه بهم كما قال فتشبهوا إن لم تكونوا مثله إن التشبه بالكرام فلاحوا أنا أسألكم وأسأل إخوة وأخوات الذين يتابعونا معنا الآن هل عندك أحلام معينة يعني مثلا الآن لو أسأل لو أسألك سامي لك أنت سامي إيش تتمنى إني يكون حالك بعد أنت الحين عمرك يمكن اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين سنة ولا لا لا اكثر, أكثر ولا تترك شايب انا ما ادري <تصفيق> لا تقول لي اكثر أكثر <تصفيق> خلها 55 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لو اقول لك ايش تتوقع يا سامي يكون حالك بعد 20 سنه يعني مثلا افرض عمرك الان مثلا 25 سنة هي لما ايش تتوقع يا سامي يكون حالك قد تقول ها جاوبني يعني تلقاني في الصبح ما أخذ عيالي وبناتي ووديهم اللي على الكلية واللي على الجامعة واللي ذا. الله. إيه هذا هو. بس. إيه ونص ساعة هو وجايكم في الدوم لحد. ي... لحد يوسع. بس... إيه لحد يوسع. طيب توقع يصير عندك بيت كبير مثلا ولا بيصير عندك شقة عادية صيّر ولا ولا. هو أكيد بما أن العيال والبنات موجودين أكيد البيت كبير. طيب إيه نعم. بيصير عندك فلوس تتح... تسوي بيت كبير يعني. والله هذه أمنيه. طيب أمنيه من أمنيات حلو. طيب كم تتوقع يصير رصيدك في البنك؟ في ذلك الحين كذا توقع صدق توقع من غير الاعتماد على غيرك من غير ما تقول والله الشايب بيموت بجني وور والعجوز بتور سيبنا المستشفى ما احنا نحصل الوضع واعي لكن <تصفيق> يعني كم مثلا نقول مثلا يعني ان شاء الله من من المليونين ثلاثه يا, يا الله يا رب زين هذا عمرك 45 طيب ايش اللي تتمنى انه يصير عندك اذا وصل عمرك 40 بصرف النظر عن توقعك العادي يعني لو قلت لك ايش حلمك 45 بعد 20 سنة يصير عندك الحلم طبعا بعد ما كونت عائلة كونت عائلة وقدرت اني احافظ على هالعائلة والبيت والسيارة هذه الزم عندي من كل شيء طيب عطني احلامك احلم احلم يعني عطني كذا احلام أحمد أحلم شوية أحلم معي حلو حلو شفرات لا والله شوف يا أبو عبد الرحمن يعني أمانة الواحد يمكن يرى شوي قدام بما أنه الوضع الحالي الآن في الإعلام مخوض في الإعلام يمكن أكون إعلامي في ذاك الوقت إن شاء الله إنه أعلامي. يشار له بالبنان إن شاء الله حلو إعلام <تصفيق> يعني هذا يمكن الطموح اللي حاليا قاعد يراودني حاليا أنت أبو صالح تتوقع يا أبو هل هتوقع أول شيء وزنك ينزل عشركين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا هذه بعد شهر إن شاء الله غيرها عطني شيء بعيد أنا أتوقع بإذن الله أنك تتصلح عالم من علماء المسلمين لكن السؤال هل الآن نحن يا جماعة لما الواحد يحلم هل هو يمسك الطريقة الصحيح لتحقيق هذا الحلم يعني واحد يحلم أنه يتزوج منتعمه لها بنت دينه وجميلة وو إلى آخره هل أنت سلكت الطريق الصحيح لأجل تحقيق هذا الحلم؟ قالي والله أنا سلكت الطريق الصحيح. وشو؟ قلت والله أدر إن عمي لن يزوجني إلا إذا كان عندي وظيفة. فأبشرك كان الآن أسعى. ها إن شاء الله هني بحصل وظيفة قريب. أنا أدر بنت عمي ما رح تأخذني إلا إذا معي ماجستير. والله أبشرك يا شيخ أن أنا آخر سنة بكروريس متفوق وإن شاء الله تعالى أنا أنا مخطط أقدم ماجستير مكان <تصفيق> أنت الحلم اللي تريد تحققه ما كان كبير أهم شيء أن لا يكون حلما مجنونا لا يقول والله أنا حلمي إني أملك مئة مليار دولار خلال سنتين بعدين قلنا لكيه قال يا خب تقول لي أحلم, أحلم أنا قاعد أحلم نقول نعم لكن كل حلم أيضا بحدود معينة وحلم واقع. واقعي أن لا يكون شيئا يعني كلما أردت أن تحققه تراه شيئا بعيدا جدا تعالوا نتكلم عن الحلم عموما وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يجعل أصحابه هممهم عالية لما يريدون يحققون غايات معينة في حياتهم قبل ما تروح للموضوع هذا كلنا بنقلب عليك الحين لك انت <تصفيق> <طيب أنا> أحلم ترى <تصفيق> واحد يحلم بعد بعد عمر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله تعالى يعني في تخطيطي لنفسي أن أضم إلى الدعوة إلى الله تعالى باللغة العربية، الدعوة باللغة الإنجليزية، وبإذن الله تعالى وأنا ساير في تحقيق هذا الحلم بقوة وقطعت فيه يعني مسافة لا بأس بها من ضمن احلامي بإذن الله تعالى اني أصبح يعني من علماء المسلمين المؤثرين في العالم ليس يعني أصبح مثلا والله داعيه أو مثلا عندي درس في المسجد المجاور للبيت لا يصبح عالما له تأثير. بحيث ان مثلا اصل الى مرحله من التاثير انك مثلا تخاطب حكام دول تنكر عليها تنصحها توجهها تشفع في دعاه ربما يضيق عليهم ونحو ذلك وباذن الله تعالى انا ماسك خط يعني ارجو باذن الله تعالى ان تروا منه شيئا يسرقكم ذكرتني لما كنت في اولى جامعه اول اسبوع في الكليه تعرف الواحد لما يتخرج من الثانوي وينتقل الى الجامعة يكون عنده مشاعر اني صرت كبير واني كبرنا وانحنا جامعيين يا شباب ويحصلنا للجامعة وشرارك بوكسيارة وكذا فاول ما سلمونا تلك الايام الكتب كانت الكتب تجينا صغار كذا القواعد والبلاغة ومدري ايش فعطونا كتب ست مجلدات فتح القدير في التفسير للشوكاني فاخدت القلم بكت بسمي على الكتاب طيب وجنبي واحد من الشباب طبعا احنا اول مرة نقرأ كتب بهذا يعني طبعا كتب من قبل بس اقصد ما كانت كتب دراسية لكن لما تأتي للجامعة ومعك مجلد 600 صفحة غير تأتي للجامعة ومعك شنطة ولا معك كتب مربوطة بسير فكتبت دال محمد العريفي الله اي وانا لسه يمكن عمري ذاك الام 18 سنة فكان جنبي واحد من الشباب على ذكر أنت شحلامك لما تسألني جنبي واحد من الشباب قال لي متخرج معي من الثانوي قال دال محمد العريفي قالتين قال يعني دال يعني إيش يعني قالت يعني دكتور قال انت وجه دكتورة يعني بعيدة عليك أنت وجه دكتورة قلت إن شاء الله لا أجيبها تدري وش قال لي قال لي فردال ليست دائما اختصار كلمة دكتور ممكن تكون بجاجة، بشة، بشة يعني خبل يعني، فقلت له ستتعلم حين يكشف الغبار وفرص تحترج لكام حمار وبنشوف قدام بعد عشر ثمان البشة انا ولا، فأنا أقصد أحيانا يبتل الواحد باشخاص هم أعداء النجاح، إيه محبطين بحيث أنك تقول له مثلا أنا بإذن الله أبصير عالم العلماء، أنا بصير مؤثر، أنا بصير بدل ما يقول لك اي والله بيض الله وجهك والله تعجبني همتك العالية والله يا اخي انك بطل يا اخي يا ليت الناس ما لا ما يعطيك بطن شطي يهبط من عزين. عزين ويبدأ يقول لك وين انت ممكن تكون كذا ما يمكن انه يعطيك طموح عالي وهذا يذكرني بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اول ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر عبد الله بن عباس 11 سنة وكان ايضا عبد الله بن عباس يعني راغبا من صغره انه يصير عالم وطالب علم لكن ما كان الواقع يساعده لانه الصغير والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغلبوا عنده الكبار الذين يأتون عنده وكان ايضا اذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم احيانا الى سبوك يجلس ثلاثة اشهر اربعه اشهر فتح مكة يجلس مثلا شهر ما بين الطريق وفتح مكة فما كان عبدالله بن عباس يخرج معهم لانه الصغير فكانت في السنة كاملة ما يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم الا ايام معدوده اللي هو جالس في المدينة ولا يصبح له يخرج في السفر فما جمع علما كثيرا من النبي عليه الصلاة والسلام توفي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابن عباس فقلت لغلام نحوي من الأنصار تعالى قد فاتنا نطلب العلم من النبي عليه الصلاة والسلام تعالى نطلب العلم اللي عند الصحابة فقال له ذلك الغلام قال عجبا لك يا ابن عباس شوف الكلمة أتؤمل أن تصبح عالما يعني بكث عالم.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 فأطرق عليه الباب فيقال هو نائم قبل الظهر وكانهم هم قبل الظهر يقول فأجلس عند الباب انتظر لأني أخشى أن أذهب فيخرج إلى أشغاله ويفوتني ولا أريد أن أزعجه من نومه يقول فأجلس انتظر يقول فأثناء انتظاري يخرج إلي وإذا نقد غلبني النوم وسست الريح على وجهي من التراب وهو صغير ابو ثلاثة يقول فأخرج ويمسح التراب عن وجهه ويقول يبنع عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا كنت اقظتني فاقولنا انما اريد طيب نفسك اريدك تقوم وتستيقظ وانت نفسك طيبه ما تستيقظ وانت قلت ازعجتني يا اخي يقول ثم يحدثني بالحديث شوف الحلم اللي لابن عباس ايش حصل بعد ذلك يقول بعض اصحاب عبد الله بن عباس اقبلت على عبد الله بن عباس في الحج فرايته قد صعد على مرتفع في منى وبدا يحدث الناس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 يا أخي الآن حتى التجار الكبار من كان يتوقع أنا مرة استمع إلى إلى سيرة الشيخ سلمان راجح التاجر المعروف قلده هو من أغنياء الدنيا اليوم يقول لما كنت صغير أربعطعشر سنة كنت آتي إلى بيوت الناس كنت أجمع الرماد الذي الناس يضعون الحطب يطبخون بطعامهم في يكون في رماد نأتي ونجمعه نصنع به أشياء يقول فلما آتي يريد أن أجمع يشترطون عليه في البيت يقولون طيب كنس البيت كله ونظف المطبخ عشان نسمح لك تأخذ الرماد من عندنا مع انه رماد رماد يعني بقايا الحطب لما يشعل يقول فكنت انظف البيت شوف الآن الراجل اللي يملك مليارات من الأموال وعنده ما شاء الله من المساجد والاعمال الخيريه يقول ثم اشتغلت بعد ذلك في محل لأحد إخواني أعد الفلوس عنده ثم اشتغلت حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم لو قيل له في ذلك الحين وهو يكنس المطبخ ستصبح يسليمان راجحي بعد 60 سنة من أغنياء العالم وتملك بنت فروعه وصلت ماليزيا هل سيصدق؟ ربما لا يصدق لكن عنده حلم وخطط وستطاع أن يصل إليه لذا يا عبد العزيز أكثر المبدعين اللي نسمعه مثل الشيخ الراجحي والعلماء دائما نسمع عن قصصهم في الصغر أبو 12 سنة حفظ القرآن عمره 7 سنوات الشيخ الراجح عمره 12 سنة لكن هل يشترط أن الابداع يكون فقط في العمر الصغير؟ يعني لازم الشخص يبدع عمره 12-16 ولا خلاص مستحيل انه يبدع لا هو طبعا بالعزيز هو في ذلك الحين ربما لا يسمى مبدع يعني واحد مثلا يدخل ويجمع رماد ما تقول والله انت مبدع انت غير الناس لكن انا اعني انك لا تحتقر البدايات م. لا يقول الواحد في نفسه انا صح ممكن اصير عالم لو ان ابوي هو الشيخ فلان عشان اتربع لان ولا انا ممكن اصير تاجر لكن جيله ثم يتزوج فلان عشان أو لا يا أخي القضية ليست انك أبوك فلان ولا فلان القضية على ان الطريق اللي عندك واضح ولا ترى أكثر مبدعين بالمناسبة يعني حتى مبدعين من غير المسلمين لما تقرأ مثلا عن مكتشف الكهرباء عن مكتشف الجاذبية الأرضية عن مكتشف كثير من... عن نيوتن وغيره كثير منهم فشلوا في الدراسة صحيح. وبعضهم كان عنده انواع من الإعاقة صح. وطرد من المدرسة لأن كثلاه غبي ومع ذلك استطاع أن يبدأ صحيح. استطاع أن يكون شيئا يا أخي عطاء بن أبي رباح يقولون كان عبدا مملوكا أصطص الأنف أشل يعني مثل بعض الناس مثلا يصاب أحيانا بجلطة فيصبح عنده زي الشلل النصي فتصبح يده مثلا ما تتحرك ورجله ويمشي مائلا فسيدته اللي هي تملكه تورطت فيه هذا لا يصبح يشتغل حمال في السوق ولا يشتغل بياع في في محل تدري اعتقتك لوجه الله يقولون فبكى لما اعتقته في واحد يعتق يسل حر يبكي وذهب الى امه قال يا امي اعتقتني سيدتي وجعل يبكي قالت قالت, قالت قال من سيطعمني من يسكنني الان اصبح حر انا مسؤول عن نفسي في السابقين اللي مسؤول عني فقالت له امه يا بني هل تريد عز الدنيا وعز الاخره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 قال له يا عطاء ترى الـ الـ يعني الخليفة يبغاك قال ماذا يريد قال يريد منك أن يسألك فتوى قال العلم يؤتى ولا يأتي العلم يؤتى ما يأتي العلم هو اللي يجيني قالوا يا خليفة يقول لك العلم يؤتى ولا يأتي قالوا رفض يأتي قالوا نعم فذهب إليه وجاء مسك الصف مع الناس الخليفة ينتظر يأتي دوره حتى سأله ثم ذهب ثم التفت الخليفة إلى ولديه الأمين والمؤمن. قال يا بني يا أطلب العلم فوالله ما رأيت نفسي في موطن أنا أدل وأحقر مني لما كنت بين يدي هذا العبد شوف كيف رفع أهل العلم لكن حط النفس حلم واستطاع أن يصل إليه أنت احلم وتكلم عن حلمك بكل جرأة قل أنا أحلم اني أصير مثلا عالم كبير من علماء المسلمين مهما ضحك منك من حولك أضحكوا تكلم عن حلمك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 لأن فيه وادي أصبحت أنا عالي فكذلك أنت إذا أصبحت إذا كثر عندك الجهال ظهر علمك لكن أهم شيء ان تصبح شيئا ذكروا أن أحد حكام الأندلس كان اسمه مروان الحمار أو الحمار الحمار نس الى إلى عملية في الحمير وكانوا في السابق يعني اللي يشتغلون اجره ما عندهم سيارات فكان يكون عندهم مجموعة حمير يركب عليها الناس ويذهب بهم يمين ويسار يقولون فجلس مرة وهو عنده حمارين واحد عنده حمار واحد والثالث عنده ثلاثة أربعة حمير جالس مع مجموعة الناس الذين يشتغلون في تأجير الحمير كل واحد يقول أحلامه فقال واحد أنا والله حلمي إني يكون عندي عشرين حمار بدل ما أجر اليوم حمارين أجر عشرين حمار وبعدين يصير عندي كل حمارة أجره بترحمين يصير عندي كهذا هذا أهم فقال الثاني أنت إيش همتك قال أنا والله همتي يصير عندي كذا حوش كبير وصير يعني اللي عندهم حمير يحطونها عنه حتى كلهم كذا فقالوا أنت إيش همتك يا مروان قال همتي أن أصبح حاكم الأندلس قالوا حمار وجالس في, في, في, في, في, في الزريبة وصير حاكم الأندلس قال نعم قال واحد منهم إذا أصبح حاكم الأندلس بالله يحطني رئيس الحمارين طيب قال طيب قال الثاني اذا اصبحت حاكم الاندلس بالله يركبني على حمار بالمقلوب وتصبي بالمدينة قال طيب تم تم فترك طيب انا حتى اصير حاكم الاندلس هل ابقى في مكان الحمير لا لا. لا. معناه لازم اقترب من الخليفة فذهب وشغل في الشرطة وصار جيد في الشرطة واهتم باسلوبه وتم بكذا فقرب حتى اصبح حاجب الخليفة أصبح هو الحاجب اللي دخل على خليفة الناس وطلع فبدأ يتعرف على الوزراء ويتعرف وأسلوبه جميل في الكلام وفي الحديث وفي الأخذ والرد وواسق من نفسه وشخصية جيدة يقولون فلم يمضي عليه خمس عشرة سنة حتى أصبح هو الخليفة ده. كيف أصبح الخليفة مات الخليفة وأصبح ابن الخليفة صغيرا هو ولي العهد وكان هو الحاجب على أبيه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 قال تعال تاقي عايشين مع الحمير ايه عايشين ايه. كده عند محل الحمير قال تعال أنت كنت ايش امنيتك كوفي شوب <تصفيق> قال أنت كنت تريد تصبح رئيس الحمارين ها قال يالله عينوا رئيس الحمارين <تصفيق> <تصفيق> تعال أنت كنت تبغى تركب المقلوب قال عفني والله ما كنت اتوقع انك تصير حاكم قال الموم يلا ركبوا قال فاركبه بالمقرب وجعلوا يطوفون به فالمقصود يا جماعة ان الواحد اذا تكلم عن, عن حلمه بجراه وكان حلما معقولا وكتبه وصار عند الثقه في ان يصل اليه باذن الله تعالى يمكن ان يصل اليه يا اخي ام حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها كانت يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره الصحابة والصحابيات يجلس مع عائشة فنام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 يقولون فقالت اجعلني معهم يا أمير المؤمنين من انتظرت أن الفرصة تأتيها هي التي ذهبت إليها وهذا أنا أرجو أنكم تضعوني يا شباب أنا بيني وبينكم في السن كثير وأنتم مثل عيالي والله فضعوها في أذهانكم الفرص تنتزع ولا تأتي ما في فرصة تأتي تركض وراك أين اللي يركض وراها؟ أنت اللي ينزعها. يقولون فقالت لعثمان أريد أخرج في ناس يطلعوا البحر نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في ناس يغزون في البحر ضعني معهم قال فخرجت مع الجيش فلما وصلوا إلى الموطن الذي يغزونه ونزلت من السفينة انزلقت رجلها وقعت ومات عجوز كثيرة وماتت فدفنوها خارج جزيرة العرب فكانت أول شهيد من المسلمين من الرجال والنساء يدفن خارج جزيرة العرب سبحان الله يا أخي مثل هذا التأثير فالواحد اذا حلم بشيء وخطط له وكان طريقه واضح أنا حلمي اني اصبح عالما حلمي أني اتقن اللغه الفلانيه حلمي اني اصبح مجاهد في سبيل الله حلمي اعمل له وامشي على الطريق واسال الله تعالى التوفيق والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لا مع المسنين الله يجديكم خير الشباب. يا شباب الله يحقق أحلامكم وتملك لك إن شاء الله مش مليونين يا سامي. <تصفيق> إن, شاء الله في إن شاء الله تملك لك مليونين ونص الله تعالى يغري الله يحفظك أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية الذين عندهم طموح وحلم عالي بإذن الله تعالى نسعى إلى تحقيقه أسأل الله لي ولكم التوفيق نستعملنا وياكم في طاعته أشكر لكم متابعتكم إلى القناة آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>